الباب الثامن والخمسون ومئتان باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاه الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، رواه أبو داود والترمذي،